124. جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة 125. ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك ام النارهم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ما كان لكم وشركاؤكم